والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك كتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يَوْمَهُمُ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُوقُوا فِتْنَةَ قُم هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّ انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاذحالهم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي الارض ايات للموقنين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 فَقَامَ رَبُّهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأُجِسَّ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ